دين فَاوحِيَ إِلَى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ دَوّائِي وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ அஜின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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 أو يظنون قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُم ما كنتم تع بودون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنه معدول إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب بِهَا بَلِيغٌ مَّنْ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ